الكتاب الأعظمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني واحبابي في الله خلصنا تلت القرآن احنا النهارده هندخل في الثلث الثاني يا جماعه هندخل في اني اناست نورا الموسم الثاني بفضله ومنه الله هندخل في الجزء ال11 هندخل بقى في تسولف ثاني يا ترى انت وصلت لفين يا ترى واحنا على مشارف الثلث الثاني من رمضان العشر الاواسط اللي كتير بيقعوا فيهم هنقع يا جماعه ولا هنفتكر ان في 20 دعوه مستجابه وفي 20 فرصه للعدق من النار العشر الاواسط وهنفتكر الطورا والانجيل نزلوا في العشر الاوسط من رمضان عشان نقدر نكتهد باذن الله سبحانه وتعالى في طاعة ربنا انت ما انتش عارف الفتح فين ما انتش عارف ربنا هيصلح قلبك وهينورلك طريق التدبر في القرآن امتى عايزين نكتهد في هذه العشر باذن الله سبحانه وتعالى الشعار الاول بقى في الجزء الحداشر انهم رجل ربنا بيتكلم عن مين اللي مرضوش ينصروا الدين سيحلفون بالله لكم اذا قلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم وما مخرجوش مع النبي مرضوش ينصروا الدين فربنا بيقول انهم رجس يعني احتقار اللي بيحتقروا الدين للناس اللي مش راضيين يشيلوه والناس اللي مش راضيين يشيلوا مسؤوليته شوفوا الله يقول ايه في الحديث القدسي والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا استجيب لكم وتسألوني فلا اعطيكم وتستنصروني فلا انصركم متخيلين قد ايه خسائر اللي مش شغالين في الدهوة الرسول سمهم مدهنين المثل المدهن في حدود الله والواقع فيها الواقع في حدود ربنا العاصي اللي بيشرب خمرة وبيزني المدهن في حدود ربنا الطائع اللي بيتعامل بمياعة زي الدهان ال... الدهانات ال... السيلة بيتعامل ب... بعدم جدية مع دعوة العصاء الرسول جاب الطائع اللي ما بيدعوش الى الله قبل العاصر وسماه مدهن سماه مدهن يعني دينه متهم اصلا اي انسان ما بيدعوش الى الله فين رسالتك فين قضيتك انت منتمل ايه يا جماعة البنت اللي ما عندهاش قضية في الحياة بتدعو للمغني اللي بتحبه اللي بيأكل أكلة حلوة في مطعم حلو بيدعو للمطعم ده ويكلم الناس عنه اللي بيحب بنت بيكلم الدنيا كلها عنها اللي بتحب ممثل بيكلم الدنيا كلها عنه الإنسان ما يقدرش يعيش من غير دعوة لو ما دعتش للحق هتدعو للباطل الشعار التاني بقى بنا ما احنا دخلنا في الجدية كده في هذه الليلة المباركة بإذن الله ليتفقهوا في الدين ولينذروا ربنا قبل ما قال ينذروا قبل ما يقول اشتغلوا في الدعوة. ونذروا. قال لي يتفقهوا في الدين. هتشتغلوا في الدعوة زي واء. انت معندكش علم. اه بلغوا عني. ولو آية. ايوة اللي انت عارفوا اقول. بس الآية دي عايزة علم. الآية دي عايزة تحصيل. ربنا قبل ما يقول لي قال لي يتفقهوا في الدين. يعني يتعبقوا في فهم الشريعة. الدعية اللي فهم الدين رحمة من ربنا. وبيوفر على الناس كتير قوي العلم له دور مهمة قوي يا جماعة بعض رمضان لازم تدخلوا معاهد تعليمية دينية لازم يا جماعة تدخلوا كليات شرعية لازم يا جماعة تلتحقوا بأعمال مؤسسية في طلب العلم ربنا بيقول شاهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأقولوا العلم ربنا في أخطر قضية في الوجود اليه الوحدانية شاهد أعدل شاهدين في الوجود مين؟ عباد السماء وعلماء الأرض الملائكة هو قوله العلم فيه شرف للعلم أكتر من إنه ربنا يشاهد أهله على أعظم قضية في الوجود كله وهو الوحدانية الشعار اللي بعد كده في سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام الحذف يعني زي ما بيقول الجرجاني وعلماء البلاغة لو مفعول السحر لإن بدون ما تتكلم انت قلت معاني أكتر ما تعبر عنها طب وفيه الحذف آه والله يدعو مين بيدعو الغني ولا الفقير بيدعوا المسلم ولا الكافر بيدعو العاصي ولا الطائع بيدعو الصغير ولا الكبير بيدعو الاريب ولا البعيد والله يدعو يدعو من يدعو جميع يدعو الى دوار السلام اللي هي الجنة اللي سلمت من الاكتئاب والحزن والهم والغم والحصرة اللي سلمت من اي مشكلة واي تكدير في الوجود في الوجود مكتوب على بابها كده ممنوع دخول الاكتئام ممنوع دخول الهم ممنوع دخول الحزن ممنوع دخول الالم والله يدعو يدعو الجميع يبقى احنا من دعوة ربنا للناس ان احنا نبقى احنا كده كمان ندعو كل الناس في كل مكان الى كل الدين ما نيقسش من, من حد ابدا لانك ما انتش عارف مين اللي ربنا هيأتي بقلبه الى الهدى الشعار اللي بعد كده وترهقهم ذلة ربنا بتكلم يوم الايامة عن مرحلة خطيرة يا جماعة لما تلاوا اية من ايات يوم الايامة في القرآن اعرف دفقاني مرحلة من يوم الايامة يوم الايامة في بعث وفي حشر وفي ميزان وفي تطير صحف وفي صراط وفي قنطرة وفي اعدادات لدخول الجنة وفي ظل عرش وفي عرض على الله وفي عقبة قبل الصراط وفي المرحلة دي فين؟ ربنا بيقول والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وطرهقهم فيله ده امتى يا جماعه بعد الميزان لما بتطب كفه السيئات بتاعتهم فبيبقوا هيجنوا هيدخلوا يعرضوا على الله بعد الميزان بايه هتبقى مصيبه فعايزين يصلي يعملوا تحسين لمجموعهم باي طريقه فيبداوا يدوروا بقى يجري على امه وابوه اديني حسنه يجري على اللي عصر ربنا معاهم يشيلوا عني سيئة. يجري على اي حد في الدنيا في قاعده ذلل وترهاقهم بتبقى مرحلة ارهاق رهيبة اللي هي ما بعد الميزان وما قبل العرض على الله مرعوب هدخل على ربنا هدخل اعرض على الله بايه لازم اصلح حاجة في الصحيفة فبعد ما فيش اي حد عصم ولا عمله حاجة ما لهم من الله من عاصم يبدأ بقى يتزل كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليلة مظلمة زي طالب قبل النتيجة بتلات ايام عارف من كترول انه سائط ابو جيري يكلم مديرت المدرسة مرضاتش يساعده جيري يكلم المدرس اللي ساكن جنبه يشفى عند الوكيل المدرسة مرضاتش يساعده جيري يعمل ابو حدش رضا يوقف معه ظهرت النتيجة ابنه رسميا سائط وشه سود خلاص يبقى عاش مرحلة الزل وبعكها مرحلة السواد هي دي هنا ترهقهم ذلة وبعد كده السواد يدخل يُعرض على الله ووجهه كأنما أخشيت وجوههم قطعا من الليلة مظلمة يدخل يُعرض على الله واش يسود ولا ياذب بالله ليه السواد بسبب كبسة طبة الميزان السيئات كبسة السيئات وسود بسبب اني مفيش فحد في ارض المحشر رضي يقف معاه ودخل بنفس الصحيفة اللي طبط عليها كافة السيئات والعاذ والله لازم يا جماعة نحسن مجموعنا لازم يا جماعة انا ايه اللي يخليني ترهق من يوم الايامة والعاذ والله طب من الوقتي اتعب شوية عشان ارتاح يوم الايامة عشان الملايكة تتلققوا انت خارج من تحت التراب و تقولك هذا يومكم زي دي ليلتك يا عريس كده اليوم يومك خمسين الف سنة كلهم افراح هندخل بقى في اول سطور من سورة هود باذن الله وي نهاية الجزء الحداشر كتاب احكمت اياته ده تشبيه عظيم او يا جماعة احكمت الحكمة اللي هي اللي, اللي ماسك رأس الفرس بنقائد بتاعه وبيوجه رأس الفرس في اتجاه معاين احكمت اياته تشبيه لايات القرآن زي معاين المفسرين بجيش من الافراس في جهاد او في طريق وكلها محكومة كلها وجهتها واحدة كل الايات وجهة واحدة معنى جبار يا جماعة ما احكمت اياته القرآن كله بيوجه لحاجة واحدة ما بتلاقيش ايه بتخليك انسان روحاني وايه ثانية بتخليك شهواني ما تلاقيش ايه توجهك يعني للاخرة وايه ثانية تقولك لا انا اخرة ايه خليك في الدنيا كتاب كله وجهة واحدة كله بيعرفك عظمة الله كله بيطهر قلبك كله ربنا بيشرح بي كله بيخليك صاحب رسالة كل آيات القرآن بتعلي همتك كل آيات القرآن بتملى قلبك أمل وسعادة كل آيات القرآن رشدتات لإصلاح مشاكل حياتك أحكمت آياته ثم فصلت لاني انا مش هقدر افهم كلام محكم الا لما يفصل بقى والكلام يبقى بالتفاصيل عشان اقدر افهم يا رب ربنا سبحانه تعالى ادنا نعمة كبيرة اوي اللي هي نعمة القرآن القرآن المحكم القرآن المفصل ده يا جماعة احنا زاهدين فيه ليه ما بنقرأهش بقلب سليم ليه ده ربنا بيقول او قلق يعني ركز او و بيسمع القرآن وهو شهيد يعني قلبه شاهد لمعاني ما يتلى من الايات يعني اده للقرآن ودنه وقلبه اده للقرآن في رمضان ودنك وقلبك عشان القرآن اللي احكمت اياته يغيركم الشعار اللي بعد كده ويؤتي كل ذي فضل فضله الايدي جميله قوي يا جماعه واقوال المفسرين فيها جميله قوي يعني ايه يؤتي كل ذي فضل فضله اكثر معنى بيشدني في اقوال المفسرين فيها اي ان مقامات العباد في الجنه تتفاضل الجنه مش درجه واحده ان الله اعد للمجاهدين 100 درجه ناس كتير بتفرح بالحديث ده انا الحديث ده بيؤلمني قوي يا جماعه ليه ده المجاهدين دول اعلى حاجه يا رب حتى المجاهدين بيتفاضلوا 100 مستوى يعني كله عند الناس الناس عامل لدين انما عند ربنا لا الداعيه اللي حضر حلو غير الداعيه اللي ما حضرش اللي بنا بيت ايمان غير الداعيه اللي ادى درس ومشي الداعيه اللي عاش وسط الناس بعد الدرس غير الداعيه اللي ادى درس وبعد كده محدش دعوا بيه غير الداعيه اللي ادى صحيحه ضعيف الداعيه اللي عمل وعمل عمرات تربي الناس وتعاون مع الناس اللي بتربي الناس وعمل معايد علمية غير الداعية اللي اده كلمتين وبعد كده وانا مالي الداعية اللي عالج مشاكل الناس بالقرآن والسنة غير الداعية اللي طلع وعظه خلاص انا لسه هفهم بها ولسه هستجلي رؤية المقامات متفاضلة اوي في الجنة جماع عدد درجات الجنة بعدد ايات القرآن يعني درجات الجنة الاف الدرجات يعني يؤتي كل دي فضل فضله ربنا بيقولي في تكرو. ان درجات الجنه في تفاضل بينها وان التفاضل ده على حسب التفاضل في علو الهمه في الدنيا والتفاضل في الارتباط بالقران والسنة في الدنيا والارتباط والتفاضل في جهد العمل الصالح في الدنيا شوف انت عايز تاخد ايه شوف هتدي ايه والسابقون السابقون اللي عايز يسبق في الاخرة يسبق في العمل الصالح في الدنيا القول التاني ويؤتي كل الذي فضل فضله يؤتي كل ذي فضل يعني الذي فضلت حسناته على سيئات يعني اللي حسناته اكتر من سيئاته فضله الفضل اللي هو الجنة ربنا كريم اللي زادت حسناته بحسنة هيدخل الجنة ولكن تفاضل درجات الجنة ده عايز صدق بقى ولا حرجة في. فضل الله سبحانه وتعالى ويؤتي كل في فضل فضل المعنى الثالث برده يا جماعه يؤتي كل في فضل اي اي من انشغل إن بالفاضل عن المفضول الفاضل الدين والمفضول الدنيا انشغل بالاعمال الصالحه الفاضله ربنا يؤتيه فضل الله اللي هو فضله ايه فضله انه يديله 10 10 اضعاف انا مرتبي 5000 جنيه خد 50000 10 هو ربنا بيعامل ب 10 يؤتي كل ذي فضل من انشغل بالفضل عن المفضول ضاعف الله له حسناته المعنى الرابع ويؤتي كل ذي فضل فضلا اي من انشغل بفضائل الاعمال وانشغل بالدين والطاعة ربنا هيدي له من فضله في قلبه وفي صدره هيشرح له صدره وهيسعج له نفسيته وهيملى قلبه بانوار من عند سبحانه وتعالى الشعار الاخير في هذه الحلقة باذن الله سبحانه وتعالى الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستخشون ثيابهم يعلموا ما يسرون وما يعلنون الا انهم يثنون صدرهم اذا بيستحمل اوه يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام استحمل اخواننا لدرجة ان النبي كان يبجي يمشي في الشارع فداخل يكلم حده بيتحك ومبتسم وداخل عليه بقلب مقبل التاني يقوم داخل جوا نفسه كده كانه بيتني نفسه جزئين ويبدأ بقى يعني بيقول النبي انا رفضك ما تدخلش علي عارف جعلوا اصابعهم في اذانهم يا انت لسه جاي تتكلم اهو مش عايز اسمعك يا اخي يا اخي مش عايز اشوفك يا اخي مش عايز اتكلم معاك والنبي عليه السلام كان بيستحمل وكان بيدخل وكان بيتكلم عليه الصلاة والسلام احنا ليه ما بنتبعش النبي بنتكسب في الدعوة الى الله ليه مش من بنتكلم في الدعوه ما, ما حصل اللي يرفضك يرفضك واللي يقبالك واللي تقبالك تقبالك انت بتتكلمي عشان ربنا انت بتقولي يا رب انا يا جماعه احنا المفروض واحنا في الدعوه قلوبنا دي بترقص من الفرح يا رب انت انت فرحان بيا من فوق سبع سماوات انا بتكلم عنك يا رب انا يا رب ما يهمنيش كرامتي انا ما يهمنيش حاج, اي حاجه تتقال عليا انا اللي يهمني يا رب ان انت تعبد وان الناس تحبك وان الناس تعرفك ما يهمنيش حد يقول عليا منظر رهيب قالا انهم يثنون صدرهم ليستخفوا منه يقعدوا بقى ايه يعملوا حركات فيها اهانة للداعية اللي داخل عليهم عشان قال ايه يعني انا مش عايزوا يشوفني يا عم بقى انا يعني خلاص يا جماعة محدش يرد عليه بقى هو بيتكلم عشان ما نفتحش كلام زي ما بنشوف في الجولات لما بننزل نكلم الشباب تلاقي بعض الشباب خلاص هو ساكت ليه خلاص الكلمتين بقى ويمشي انما عليه السلام كان بيستحمل واحنا لازم نستحمل فربنا بيرد عليهم بيقول حين سيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون استخبوا زي ما تستخبوا هاتوا غطوا وغطوا نفسكم اختفوا من الدنيا يعلموا ما يسرون وما يعلنون هتروحوا من ربنا فين هتيجي لحظة هتدخلوا فوق بركوا وهتيجي لحظة هتقفوا من ايدين ربنا و هتندموا اشد الندم على كل مرة ربنا بعض لك واحد يكلمك في الدين وانت مرضبش تتمعه هتندمي على كل مرة ربنا بعض لك واحدة تكلمك في الدين وانت مرضبش تسمعيها لان دي حجة من ربنا على اللي لقى حد يكلمه في الدين لما بنزل جولة في الشارع بقول للشباب يا شباب فيه الف شلة وقفة ايش معنى انتو اللي ربنا بعطلكه حد يكلمكو عنه يبقى ربنا بيحبوكو يبقى ربنا ريدوكو الخير وفي نفس الوقت انت يوم القيامة هتتساءل عن الوقفة دي لان دي نعمة ممكن غيرك ما خدهاش فاحنا كلنا هنسأل عن هذه الوقفة كم تحملت يا حبيب الله كم تحملت يا رسول الله, في سبيل الله؟ في سبيل الدعوة إلى الله ان شاء الله بإذن الله بكرة بقى هندخل في الجزء الاثناشر عايزين نفضل بقى همة حتى القمة عايزين نفضل عندنا همة قرآنية عظيمة في تدبر كتاب الله وفي ترتيل كتاب الله وفي مدارسة كتاب الله ونسمع بقى نعمل ختم التعارف في رمضان نسمع بقى الدروس اللي بتشرح جزء القرآن بتاع اليوم النهاردة اللي هيتصلى بترويح حايزين نعيش مع القرآن بقى جماعة عايزين ندخل الجنة الدنيا قبل جنة الاخرة ج القلب يعني بيخلي قلبك جنة ونور الصدر يعني بيخليك منور من جوة مفاعل نوى وجبار منور لك طريقك من جوة وجلاء حزني وذهاب همي جلاء كأن في غمة وهتجلي بسبب القرآن وجلاء حزني وذهاب همي الهموم كلها تبدد لن يبقى هم في حياتك مع القرآن ولن يبقى حزن في حياتك مع القرآن ان اقبلت على كلام الله سبحانه وتعالى اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتباليك آنست نورا بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفسه ولتتنعمي سيري إلى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام كتاب الأعظم